بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم. من قناة المجد الفضائية باسمكم جميع أنور حبيضي هذه الحلقة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان حياكم الله شيخ عبد العزيز أفعل الله. الله الله. بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الأمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية وذكر بإمكانكم التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض هذه الحلقة بعد نهايتها صوتا وصورة أبدأ الحلقة بمجموعة من الأسئلة في متدر جواب الكافر الشيخ أبلج هذا أحد الأخوة هو يقول صلت بالعاقة يمشي على الكازين الآن لم يحج إلى بيت الله الحرام يجد إشكالية في الحج في قضية التحرك في قضية دورات المياه وغير ذلك هل يسقط عنه الحج أم يحج بهذه الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إن إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي حبك اللهم جعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد واجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الحج كما نعلم واجب على المستطيع والاستطاعة قد تكون استطاعة بالمال والبدن وقد تكون استطاعة بالمال فقط دون البدن فمن كان يستطيع الحج بماله وبدنه وجب عليه أن يحج بنفسه ولا يدزله لنيبا غيره ليحج عنه وإن كان عاجزا عن الحج إما لكبر سنه أو لمرض أقعده ولا يرجى برؤه فإنه في هذه الحال يجب عليه الحج بماله بحيث يدفع مالا لمن يحج عنه إلا أن يتبرع أحد من قرابته وأصحابه وغيرهم في الحج عنه فقد حصل المقصود لله الحال ويبقى الحكم في صاحبنا صلى الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه سائر مرضى المسلمين وأن يعظم أجورهم ويخلف عليهم خيرا مما فاته اقول له ان الحج إن كان متيسرا لكن بحيث يوجد من يقوم على شأنك ف يكون يعني يدفوا بعربيه نحوها في, في الطواف والسعي وكذلك في التنقلات بين المشاعر وبإمكانه أيضاً يحمله من السيارة وعليها فإنه يجب عليه أن بنفسه. وكم من الأشخاص الذين صدتهم يعاق في أيديهم أو أبدانهم وهم الله الحمد منه يمارسون حياتهم صحيح. في وظائفهم وأعمالهم وتجاراتهم بكل أصحة أو قريباً منه هذا لا يمنع كل الله الحمد منه إن لم يتيفصل لك أحد أو تخشى أن يدهسك الناس أو أن تتضرر بتفاقم المشكلة التي عندك ففي هذه الحال الحمد لله أنت شاء نكشان الكبير الذي لا يستطيع الحج والمريض مرض لا يرجع ولا يقدر على الحج نعم. فتنيب من يحج عنك لكن استطعت الحج بنفسك وكثير منها لا يستطيعون طيب. ويدفع شيئا من المال لمن يخدمه ولا الحمد لله ينظر شخصا إن لم يوجده أحد من قرابتها وأولاده يستأجره لكي يحمله في أثناء التنقل بين المشاعر وكذلك في الطواف والسعي دف به العربي هنا وهناك الحج بأمان بإذن الله ولا يضره شيء. طيب هنا أحد الأخوات تقول إن أن قريبة اللهم توفي طريح الله كان عندها طفل عمره سنتين وشهرين تقريبا. تقول أخذناه فرضعناه وعمره السنتين والشهرين هل يدخل في مثلا في الرفاعة تتجاوز الحواليين سنتين وشهرين؟ لكن لا لا لا هو الكلام عن لا لا لا لا لا لا لا ربما بعض الرفال رب حان يستمر يرضع ثلاث سنوات واربع سنوات وإن كان هذا لا ينصح به طبيا والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الرضاعة في الحولين بل الله عز وجل قال وحمله وفصاله في عامين فالأصل قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فتمام الرضاعة هو حولان كاملا فلا ينبغي أن يزاد عليهما لكن بعض الناس ربما يستمر وخاصة إذا كانت الأم يعني تغربها الشفقة المزاعدة والرحمة وترى الولد قد تعود على الرضاعة فتزيد ربما شهرين أو ثلاثة أو ربما سنة فهذا فعلا لم يفطن بعده ولم يستغني بالطعام عن الرضاعة فيحصل به التحريف ولذلك ورد في حديثهم وسلم وغيرها وقال عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة وقال إنما يحرم من الرضاعة ما أنبث اللحم وأنشذ العظمى وكان قبل الفطام وكان قبل الفطام صحيح أن الأصل من الفطام في حولين أو أقل من الحولين لكن إن استمر يرضع ويعتمد على الرضاعة بعد الحولين فهو رضاع صحيح لتوفر في بقية الشروط طيب أبدأ بمجموعة من الاتصالات أبدأها من الكويت اللي اختصتقلها السلام عليكم طيب الاختصاط ما السلام عليكم أبو سعد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام حياك الله أبو سعد. شكرا للخير. هلأ والله حياك الله أبو سعد. فضلا. السلام عليكم. عليك السلام أسمعك أبو سعد أسمع. شكرا للخير أشياء. حياك الله. فضلا. مكرس الشيخ. يسمعك حبيبي. فضلا. كيف حالك شيخ؟ مرحبًا يا أبو سعد. فضلا. فضل. فضل. الله يا شيخ. عن خطبة العيد. نعم. هلأ أحكام خطبة الجمعة يعني من حيث الانصات وعدم الكلام و... لأن في خطوة العيد كان الناس يحرجين يسلم عليه مثلا وهو بيطلع من الصلاة لأنها تتعرف ما بعدها صلاة صلاة قبلها طي فهل لها أحكام خطوة في الجمعة بعض الناس يجيب حلاوة بعض الناس طيب. طي هذا السؤال أول السؤال الثاني إذا أخطأ الإمام في التلاوة طيب. إذا أخطأ الإمام في التلاوة وأنا معه وأنا أعرف أنها أخطأ وما ردت عليه هل صلاتي من مقبولة كذا؟ طيب. ولا إنه طيب في سؤال آخر أبو سعد. فيه بس أه... أنت طورت سؤال أو توجيه. بالنسبة لل, لل... للي في المسجد مثلا ويعطي كرمه. بعضهم يعطي كلمات تكون أه... يجيب أمثلة له مثلاً يحس الناس مثلا هي قراءة ولا على ولا على شيء معين في خير ويجيب أه... أحداث الناس يا خوارج. مثلا يقول إنه إنسان يحافظ على القراءة القرآن وكذا وكذا ويوم صار له عملية كذا صار يقرأ القرآن في في البيج ما يعني حاجات خارقة طيب طيب فهل هذه يعني تعتبر طيبة من أبشر تسمعني لسبيه لي جائرة وهل أنا لو ما صدقتها لو ما صدقتها مثلاً قلت لها والله ما أنا نفسي عقلي ما طيب أبشر يا أبو سعد أبشر يا حبيبي شكرا لك عبد الله من مصر ظل مصر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله حيات الله الحيات الله <تصفيق> يا شيخ الله عندي سؤالين طيب السؤال الأول أنا كنت ناسي أمس وأكلت لحم بعيد طيب سمسليت فات العصر وكنت ناسي ما علي؟ أعيدها أو طيب السؤال الثاني السؤال الثاني أشفرك ما حكم الحج بدون تصريح طيب ما موليد رقمك يا تصريح. خمد عندي الإخوان في الكنترول يا حبيبنا عبد الله خفشر باقي معنا المتصلين الأخوة أبو طيبة من العراق السلام عليكم أبو طيبة هذا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال يا شيخ حياك تفضل الله يبارك فيك عندي سؤال سريعين يعني إن شاء الله تفضل عندنا في العراق إنه يعني يستخدم لنا القبور الطوب والبلاط بنية إنه لا يحفر القبر وينكسر ممكن يعني لأنه إذا ما ما ما ما بني ربما يحفر من جديد فهذا هذا الشر يجوز لنا هذا الفعل إذا كان بنية عدم حفر الق القبر يعني السؤال الثاني السؤال التالي لو سمحت هل يجوز للمرأة زيارة القبر بنية الاستيعاب والتدبر دون حدوث مخالفات شرعية من نياحة وغيرها جزاكم الله خير شكرا لك عبد الله من السعودية السلام عليكم السلام سلام عليكم. سلام, عليكم. سلام حيت الله خير الله سلام عبد الله السلام عليكم عليكم السلام مسمع تفضل حبيبتنا كيف حال المشايخ هلا والله حياك الله والله شو هاد قولون عندي كولون وزير الكولون بسببه بيجي بعض التقلبات في بطني. طيب فا فا أقف في حرج يوم الجمعة من هيس من هيس الوضوء يعني الصلاة العادية ب بتوظف بعض هذا الأجزاء لكن يوم الجمعة بقع في حرج ممكن بعض الأحيان بيحدث في بطن و... فأنا في, الوضوء الوضوء في بطني تقلبات <تصفيق> و. سلامات والله لا أخرج الوضوء أنا. أبشرك يا سادة. جزاكم الله. شكرا لك عبد الله. تقي معنا أحد. بركات السلام عليكم بركات الو السلام عليكم سلام حياك الله راكم كويسين ولا لا بركات الجمعة أنت اليوم تفضل ايوه مساء الخير بركات الاخبار بركات انا بسمع شيء يا حبيبي هذا بركات ايوه حقك هاي الله يمدي يقول طيب وش اخبار طيب بس يقول حياك الله حياك الله الله يخليك يا المدينه طيب مرحبا مرحبا الاخ بركات يا بركات الله بالله والله أنا ما أدري شو يقول أنا مر ما ما أنت يمكن تسمع أنا سمعت يا أخ بركات أيوة ما هو سؤالك يا أخي عندنا عندنا سؤال الله يحفظ عندك ايش سؤال عهد إسماعيل أي عطنا عطنا السؤال يلا السؤال أشلون الحمد الله الحمد الله أنا خلاص خبط الضروعة كذا صارت تفك والله ما أدري والله يا بركات حبيبنا بركات بركات حبيبنا ايوه اي نعم بشويش بس بشويش انت مسرع كذا السؤال وشو السؤال صليت ان يا الان نخش احنا الناس صلوه فجر ايوه ايوه هي فنه ويصلون الجماعه صلاه الفجر طيب وبعدنا يصليون عشاء المعاد بعد ما نصلي ايش ايوه بس صلاه الفجر يعني الناس بتصلي خلاص ايوه هنا الوقت هذا الفجر يتقدم شويه ايوه والذي على الناس ينصلفون حيننا صلي معكم اي صلاة يعني جماعة ثانية تقصد اي نعم اي هبش مجيبك صلاة الفجر جراعي طيب حبيبي، صوح عشان افهمنا الاول الحين يلا الصالة الثانية حبيبنا الصالة الثانية وصلفك انقضى سافر انس العسل سافر, ننبع سافر. تسافر ايش انت فاهم تسافر منطقه اكثر من 100 كيلو سايق السرعه صراحه ولا السرعه اي هذا السرعه ان شاء الله نجيبك 40 كيلو انا بعد الشيخ عبد العزيز والله تب ابشر ابي الرقم الرقم ان شاء الله ابشر يا حبيبي بركات ايوه المنتج الجواب الكافي الدرج الشيخ عبد العزيز عبد الرحمن من العراق السلام عليكم عبد الرحمن العراق السلام عليكم عبد الرحمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياك الله تفضل السؤال الاول السؤال الاول يقول ما هي واجبات الإمام السؤال الثاني رجلا صلى الظهر ثم سلم مثاهيا السؤال الثالث صلى صلى صلى الظهر ثم سلم مثاهيا نعم ايوه السؤال الثاني اي نعم الثالث صلى صلى, صلّى الظهر وسلم مثاهيا امرا فقد زوجها من أربع سنين أيوة. ودزوجها زوجها ودزوجها زوجها مهر شيخ. كيف يتم الطلاق؟ أيوة. كيف يتم طلاق الزوجة بفقدان الزوج؟ لحظة. سؤال ثالث. أمر عاطف. لحظة. يا عبد الرحمن. أمر أفق... نعم. توفي فقدت زوجها. زوجها. أيوة. من أربعة سنين. طيب. وزوجها تزوجها مهر شيخ. كيف يتم طلاق الزوجة بفقدان الزوج والأم الزوجة تريد العفاف. طيب يا أخي الكريم زوجها تزوج لا اسمح لي اسمح لي يا خدر الرحمن زوجها تزوجها مهر نعم. ايش مهر شيخ كيف مهر شيخ هذا مهر السيد ما يقال ها؟ يعني اتي شيخ ويقعد مهر لهما عفوا عفوين اسمح لي يمكن هذا معروف عندكم في العراق لكننا لا نعرف هذا المصطلح مهر شيخ هذا وشي يعني ها نعم مهر نعم. شيخ يعني معروف نعم. معروف انا ما اي نعم معروف في العراق اي ما هو المعروف الان سوى سوى اخيك اي نعم وش هذا المهر تسمونه في العراق ايش <تصفيق> معناه يعني ما ما شيخ يعني ما ياتي الشيخ ويطلب لهما يعني يعمل لهما عقد يعني زواج مع الشهود الى اخره طيب طيب يعني انت <تصفيق> تقصد معذون يكون مأذون انكحه هو الذي عقد لهما اي نعم لكن ما دخل المهر بالمأذون والله إيش يعني لا قال الشيخ يعني عقد يأتي ويقول المهر ها هذا تريد والرجل الرجل هذا يعني هذا معروف شيء يعني معروف في العراق يكون هل هل سلمت المهر أم لا؟ نعم نعم وعذاب قال ووجوهان فريدة وتريد عبارات لكن كجيت المقالة السؤال الرابع حبيبنا السؤال الرابع كيف نتعامل مع أقوام أفرض في الغيبة وقوم أفرض في سين كسوفية وأنا إمام نزل ومن حول ذان الفريقان؟ أفرطوا أقوام أفرطوا اسمح لي اسمح لي عبد الرحمن أقوام أفرطوا في الغيبة كذا؟ الصوفية في ناس. واقوام؟ نعم أفرطوا في الغيبة أفرطوا في سونا كصوفية وأنا إيمان مسجل. ومن حول ذان الفريقان؟ والأمر الأخير شيخي أخي الأمر الأخير المجل في العراق. يأتون ينشدون البال كفقدان طفل وفي حالة مرض يأتونه إلي ويقول زيحة المسجد هكذا أمر هل يجوز؟ طيب فقد أجات بعض العلمان ك... طيب شكرا لك شكرا لجميع الإخوة المشاهدين نعتذر أيضا حيانا بضرسك تكون غير واضح بنحتاج إلى توضيح أكثر حتى لا ينتهي أو يذهب المشاهد لم يسمى سؤاله سألك أبو سعد من السعودية خطبة العيد تأخذ إحتام الجمعة؟ <تصفيق> <تصفيق> نعم ال <تصفيق> نعم هي مثلا في الخلاف بين الفقهاء والذي عليه الجمهور أن خطبة العيد سماعها غير واجب أن خطبة العيد سماعها غير واجب وأن ما هو مستحب استحبابا مؤكدا ولهذا ما دامت ليست واجبة فلا يجب الإنصات لها عند الجمهور ولكن لا شك أن الجلوس وسماع الخطبة والإنصات لها كما ينص في الجمعة هو الأفضل والأكمل لإجماع العلم إذن هذا حيث الأفضلية والاستحباب المؤكد لكن من حيث الوجوب لا تجب لا يجب ال... ال... الاستماع إليها ولا يجب الجلوس لها ولكنه لا شك هو السنة وهو الأفضل وهو أعظم وأجره من, من يصلي صلاة العيث ثم يخرج قبل سماع الخطبة ولهذا لو تكلم فيها أووجد من كما يذكر وزع الحلوة وغيرها ف فال... هذا ينبغي أن ينهى عنه لأنه يشوش على من يستمعون الخطبة ولا ينبغي أن يفعل لكنه كما ذكرت لا يأثم من فعله طيب سؤال الثاني بساعد بالنسبة لما ماذا أخطأ في التلاو يقول نعرف ولم أرد عليه الصلاة صحيحة أولا الفتح الإمام بمعنى تذكيره بما أخطأ فيه ونسي هذا يعني إن كان الإمام يطرقها وينتظم الجماعة يرد عليه ويفتح عليه لا شك أنه هو الأفضل والأكمل بحيث تستقيم الصلاة ويحصل ولا يحصل تشويش لا للإمام ولا للمأمومين أما إن كان الإمام يعني أخطأ خطأ يسير ومستمر في القراءة ولم يستمع لمن يرد عليه فلا يعني يشغل المصلون بكثرة الرد وملاحقة الإمام بل نسأل الله عز وجل أن يعفوه عن الإمام لأنه ما قصد الخطأ والصلاة صحيحة في حق الإمام وحق المأموم لكن إن كنت تعرف فعلا أنت متأقل من خطأ الإمام وتعرف القراءة الصحيحة فينبغي لك أن تفتح عليه حتى لا يخطأ في كتاب الله عبد الله لكن طبعا صحة نعم. الصلاة لا حتى لو لم يفتح عليه والصلاة صحيحة في حق الإمام والمؤمن عبد الله يسألكم بالنسبة أنه صلى العفرة كان قبل أكل من لحم الإبل يسأل يقول هل أي شيء في ذلك؟ نعم نقبل الوضوء بأكل لحم الإبل هو محل خلاف بين الفقهاء جمهور أهل العلم ومذهب مذهب الخنفية والمالكية والشافعية أنه لا ينقض الوضوء والمشهور في مذهب الإمام أحمد وهو قول فقهاء المحدثين أيضا أنه ينقض الوضوء والسبب الخلاف في المسألة هو تعارض الحديث الظاهر فقد ثبت في الحديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> عدم الوضوء مما مست النار والأحمل بتمسه النار في الغنم وغيره وبهذا تمسك جمهور أهل العلم وأما القائل بأن لحم الجزور ينقض الوضوء فإنه قال ثبت في حديثين صحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحم الإدل قال توضأوا من لحم الإدل وفي الحديث الآخر قيل يا رسول الله نتوضأ من لحم الإدل قال نعم قيل أفن توضأ من لحم الغنم قال إن شئ قالوا والقاعدة عند الفقهاء أنه إذا تعارضت النصوص الشرعية فيجب أن يحمل المطلق على المقيد وأن يخصص أن يحمل أيضا العام على الخاص والمجمل على المبين ولا يلجأ إلى القول بالنسخ إلا عند تعذر الجمع والجمع هنا ممكن فنقول أن الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار يحمل على ما سوى الإبل وأما لحم الإبل فقد استثني بهذين الحديثين وما في معناهما فيكون لحم الجزور ناقضا للوضوء وهذا هو الراجح في المسألة وكما ذكرت هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وقول فقهاء المحدثين واختيار شيخ الإسلام وغيره وما دام الإنسان يعتقد أن لحم الجزور ينقض الوضوء فإنه إذا نسيها أنه أكل لحم جزور وصلى فيزمه إن كان في أثناء الصلاة أن يقطعها ويذهب للوضوء ثم يستأنف صلاتهم الجديد وإن ذكر بعد الانتهاء الانتهام للصلاة فيعزمه له ويعيد الصلاة من أولها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور وقال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فلحم الجزور ناقض الوضوء على الراجح كما ذكرت أما إن كان يعتقد صحة رأي الجمهور أو كان مقلدا لشيوخه وهم يرون هذا الرأي فلا حرج عليه في هذه الحال صلاة صحيحة هنا سؤال في منتدى الجواب الكافي أحد الأخوة يسأل يقول أن سؤالهم كثير من الموظفين في كثير من العمال حتى الحكومية والشركات يقول أنه يعني في بعض الجهات الحكومية الشركات يلزمونهم بأخذ ما يسمى التوفل يقول نحن نجيد اللغة لكننا مهما أجدنا هذه اللغة واختبرنا لا يمكننا الحصول على الدرجة التي تصل إلى الامتياز 100%, في 100 على الرغم من إجادتنا هناك موظفون آخرون يأتون بهذه الدرجة يحصلون على هذا التوفل بطريقة معينة ويحصلون على درجة 100% ويقدمونها إلى أعمالهم للحصول على الترقية الجهات التي تقيم الموظفين تقيمهم تقول نحن نتعامل مع الورق فهم يعرفون أن هذا أخذها بطريقة ما لكن يقولون في النهاية نحن نتعامل مع ورق نحن في حرج شديد في هذه المسألة هل نفعل مثل ما يفعلون أم ماذا هيا يا أخي عبد بالله هل هو الغش بعينه نعم ومن رشنا فليس منا ولا بارك الله في ترقية ابن على غش وكذب وزور. نعم وكما قال بعض السلف يعني لا تنظر إلى من هلك كيف هلك ولا تنظر إلى من نجا كيف نجا ولا تغتر بكثرة الهالكين وهذا مصدى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم يا أخي إذا كان هناك ناس لا يبالون بالكذب والتزوير والغش ولا يخفون الله عز وجل ويتوصلون إلى المال والمناصب بالحيل للمحرمة فيفهم عليهم وواجبك مناصحتهم ولكن إياك أن تغفر بهم وتفعل مثل فعليهم فتقول والله الجو كله ملوث والمجتمع كله فاسد والناس كلهم يفعلون هذا فأنا مثله لا والله عليك نفسك ستسأل عن نفسك أنت وأعلم أنك إذا اختقيت الله عز وجل واجتهت فإنك بإذن الله ستحصل ما حصله هو أفضل منه وسيبارك الله عز وجل لك في علمك وفهمك وإدراكك ووقتك وفي مالك ووظيفتك ويفتح لك من أبواب الرزق ما لا تحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى إن تتق الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويصل لكم ذنوبكم سبحان الله يعني يقول إن الله عز وجل وصدقت معه جعلت من القوة الفهم والإدراك والحفظ وأتات من العلم ما لا تحتسبه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي سلطانا وعلما تميزون به بين الحق والباطل والخير والشر والنافع والضار ولهذا أقول إن ال ال أخذ الشهادة بهذه الطريقة المزورة حلال حرام على آخرها وحرام على من قبلها واعتمدها ورتب عليها ترقية وهو يعلم أنها مزورة وليس له عذر عند الله عز وجل أو حتى أمام ولاة الأمر لأنه خائن للأمانة التي وكلت إليه والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول تقولوا أماناتكم أنتم تعلمون ليس لها عذر أن يقول الله أنا أمامي الورق وإن كان أعرف أنه زورها أغض الطرف وتقطع رأسي وأخذها لا والله يجب عليك أن تعاقبه وأن يحرم من الترقية حتى لو جاء بها صحيحة ما دام مزورا ويؤخر ولو فترة من الزمن وحتى حتى يمنع الشر ويقطع التزوير والغش وأيضا لا يظلم أهل العدل والأنصاف والتقوى الذين يخافون الله عز وجل ويأتون الأمور من أبوابها أو يأتون البيوت من أبوابها فهذا هو الواجب على الطرفين والله المستعان أبو طيب من العراق سألكم بناء عندنا في العراق يقول نبني القبور نضع عليها طوبا وبلاطا خشية مثلا من فتحها وانهيارها أو غير ذلك لا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء القبور والقيام عليها هذا لا يصح وهو وسيلة من وسائل تعظيم هذه القبور وربما عبادتها من غير الله كما نلاحظ مع الأسف الشديد بالالاف وعشرات الآلاف من القبور التي صارت تصرف لها كل أنواع العبادة فيسجد لها من دون الله ويدعى لها تدعى من دون الله ويذبح لها من دون الله وينذر لها من دون الله ويطاف بها كما يطاف ببيت الله ما تركوا شيئا والعياذ بالله كل أنواع العباده صرفت لعباده القبور أو أولياء أهل القبور هؤلاء ممن يسمونهم الأولياء أو الأنبياء وهم إن كانوا من الأنبياء أو الأولياء فوالله براء مما يفعل بهم أو معهم هؤلاء المشركون والعجب أنهم إذا نوصحوا وقال لهم اتقوا الله فهذا هو الشرك الأكبر وهذا هو الشرك الجاهلية الأولى قالوا بكل بلاها وبلاده وجهل لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا هؤلاء شفعاؤنا عند الله نفس حجة المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعبدون الأصنام يا خال الكريم الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم وقال رب وقال عز وجل وإذا سالك عبادي عني فإنني قريب واجب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي واليوم نبي لعلهم يرشدون الله عز وجل لم يجعل بينه وبين عباده هذا من أعظم نعم الله على عباده وهو رحمة عظيمة ومنس عليهم لم يجعل بينه وبين أي واحد من عباده ولو كان أفقر الناس أو أقل الناس أو أصغر الناس لم يجعل بينه وبينه مصائب ولا حجابا ولا حرازاً ولا شفعاء فاسأله مباشرةً سبحانه وتعالى فيجيبه فدعوه وحده لا تفسد إلا له لا تذبح إلا له كما قال الله فصلي لربك وانحر لا تحلف إلا باسم من أسماء وصفة من صفاته لا تنذر إلا له سبحانه وتعالى وهكذا وأقول إن النهي عن البناء عن القبور هو خشية تعظيمها واتخاذها آلهة من دون الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يقول عليه الصلاة والسلام وهو في الأيام الأخيرة من حياته يحذر ما صنع كما تقول عائشة رضي الله عنها فهذا لا يجوز وبإمكانه حتى لا تنتهك حرمة القبر أن يطبق السنة وهو أن يوضع الحصات على يمين القبر واخرى عن يشاره عن يساره ويتسمى النصائل وتكون مرتفعة بحيث يعرف ان هذا قبر وايضا تسليم القبر وهو رفعه عن مستوى والارض بحيث يرتفع بمقدار ثلاثة اشبار او نحو ذلك هذا ايضا سيعرف انه قبر وفيه ميت فتسليم القبر ووضع التراب عليه ثم الحصب فوقه مع وجود النصائل التي عن يمينه وشماله سوف تحمي بإذن الله هذا القبر من أن ينتهك أو يحفر ويدفن فيه غيره طيب، سؤال الثاني بالنسبة جواز زيارة المرأة للقبور للتعاف وتدبر زيارة المرأة للقبور اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله قديما وحديدا والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز المرأة زيارة القبور لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور وفي رواية زوارات القبور وأيضا نهى عن زيارة النساء للقبور عليه الصلاة والسلام وبعض العلماء يرى الجواز لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فرأوا أن هذا ناسخ للحكم السابق ولهذا يفتون بجواز زيارة النساء للقبور وكما قلت قبل قليل لا يلجأ إلى النسخ إلا في حالتين إلا إذا توفر شرطان الشرط الأول أن يعلم المتقدم من المتأخر ولا يدر أي الحديثين كان أولا وآخرا بل الأكثرون يرون أن حديث النهي عن زيارة القبور للنساء جاء متأخرا الأمر الثاني أنه حتى لو كان القول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ولا فزوروها فإن أتذكركم الآخرة لو فرضنا أنه متأخر فلا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع والجمع ممكن بحيث يحمل النهي على نهي الرجال أول الأمر عن زيارة القبور ثم أذن الله في ذلك وأما النساء فيبقى على المنع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور والحكمة في هذا ظاهرة فإن المرأة محل فتنة الرجل وكثير من النساء لا يتقين الله عز وجل في الالتزام بالحشمة والحياء والبعد عن مواطن الفتنة ولهذا ربما يخرجنا متبرجات في مكان هو يذكر بالآخرة وبدل أن يذهب الرجال فيتذكرون الآخرة يفتنون بهؤلاء النساء اللاتي يملأنا القبور الأمر الثاني أن المرأة بطبيعتها ضعيفة وتغلبها العاطفة ولهذا إذا زوجها أو أباها أو أمها أو ولدها ربما يحملها ذلك على النياحة والندب وتعدي حدود الله عز وجل وفعل الجاهلية ولهذا منعت من زيارة القبور سدا للذريعة وبإمكانها ولله الحمد أن تدعو للميت في أي أرض كانت فدعائها يبلغه الله الحمد وينفعه بل هو أعظم شيء يقدم للميت كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أولد صالح يدعو له أخذ مجموعة من التصلات بدعوة من الكويت لخت استقلال السلام عليكم أهل السلام. أهل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.لو سمعت عند سؤالين صدق.تفضل.أول سؤال أنا يعني واحدة تورت من ضمن يعني شدني ما شدني تورت طبيعي يعني لماذا اشتقت قلت و. ينسى الحفوة منها يعني أنت لما الغرد تبني الدورة يعني حتىني مرة تركتها كان كاملة ما كليت غرد ما تبني دورة ولا شيء أنا فهمت استقلال سمحيلي حتى نفهم سؤالك فقط الله أنتي أدراني فهمت إنك يعني كنتي تأكلين الحفوة ثم تركتها سنة كامل ولم تجيك الدورة كذا أي وما هو سؤاله سؤالي إن هل يعني يجب إني أدرك الحفوب عادي عشان أصوم يعني إن شاء الله كنا الشاي رمضان كله أتعد يعني بدون ما معك حبوب عادي يعني ما منها بايد يعني الحمد لله الحبوب تقصدين الحبوب التي تمنع نزول الدورة لا الحبوب اللي تكيب الدورة لا تقصدين حبوب تدعتي بها أنا, أنا ما بكين الدورة بالمرة يعني يعني يعني يعني يا أنا أنصحك حتى بس ما نقيل عليك بالذهاب لطبيبة الموثوقة واستشيريها هل ال هل الأفضل أن نستشير مستشير الدكتور مستشير الدكتورين الأطباء يعني قد يكونوا لطوال يعني على طول. حتى ما تأتي الدورة أي طيب أعطي أنا يكون كلها كلها على طول يعني في تأتي الدورة تأتي في حتى تأتيك على أي حال أنا أرى أن تأخذي برأي الطبيبة وأنا ممكن تتنصحي طبيبة أخرى معها أيضا حتى تطمئني وما ينصحك به الطبيبتان الموثوقتان في هذا أرى إن شاء الله أنه الأنفع والأصلح لك وأما من حيث العبادة ما دمت طاهرا فتصلي وتصومين وإذا نزل معك الدم فتتركين الصلاة وقت الحي السؤال الثاني أخي <تصفيق> السؤال الثاني بغدت أخي في المتجر يعرضون على المحطه من القنوات الفلائية عن نبي يوتيوب يعني يوتيوب صديق بس ما أعرف هل هيئة رأتقول لي ما ذلك تخطية يوتيوب يعني وهيئة وفيه المتدسانة عن مريم هل يعني يفوت تمثيل على الأنبياء والآآ طيب أو... أبشري إن شاء الله يختي وشطر. شكرا شكرا لك الأخ أحمد من السعودية السلام عليكم شكرا لكم السلام ورحمة الله حياك الله أخو يا أحمد. حياك الله شيخ كيف هذا يا شيخ حياك الله تفضل ممكن كلمة الشيخ يا شيخ يسمعك تفضل حبيبنا أحبك الله أحب يا شيخ عبد العزيز أحبك الله يا أحمد بارك الله فيك الله أفضل يا شيخ ممكن سؤال يا شيخ تفضل يا شيخ نلاحظ الفترة الأخيرة مسألة اللحية يرضى الكثير من الشيخ الشاشات التلفزان وقد أخذوا من لحاهم كثيرا يعني فهل فيها الفتوى شرعية دليل شرعي أم هو اجتهاد عقلي طيب. طيب, لا طيب لأنه قدوة صراحة يا شيخ ونحن نقترب بالمشايخ والدعاة العلماء نعم بشير نحتاج التفصيل الله يزار الشيء الأمير خالد بن طلال السلام عليكم آه. الأمير خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله, الله وبركاته الله يسلمك أول شيء موضوع اللحية طرى هذه موضع جديد نلاحظها إذا ممكن أساعدكم في الرد على الموضوع والسلام الرحمن <تصفيق> الرحيم والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلي صحبي أولا الله يسلمكم البعد خلال شهرين اللي فاتت عن الأمر المعروف عن المنكر وعن المداخل والمشاركة في مدافع عن ديننا كان بسبب قاهر وهو خطى طبي مع الابن منذ شهرين دكتور أجنبي وأبشركم لهم الرجعة إلى الحمد لله. وضعها وكان قاب قوسينا وأدنى لله سبحانه وتعالى وتسخيره كان فقدناه والحمد لله على كل حال لكن هذا لا يمنع أن المسلم أن يبدي الدفاع عن الله عن ذات الله وعن القرار الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وخفار راشدين وعن أم أمنا وسيدتنا عائشة رضي الله عنها فالطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى والعذر من المسلمين جميعا ورسول الله وخفار راشدين ومن عائشة رضي الله عنها أنه التهيت بالإذن وكان الأبدى أن ألتهي بالدفاع عن أم عن عن الله عنها وعن عرضها ولا وو أبدي ابني ولكن لا حول ولا قوة إلا الإنسان ضعيف ولا ويجهل هذه المواضيع اللي بعد ما يخرج منها ولكن هذا خطأ ولن ير ولن ثاني مرة. سبب مداخلة كذلك أن أظن الموضوع استفحل زجاجة أنا عن ما هو مطلوب والمشايخ. والقنوات قامت بواجبها لكن لم أرى الصحف التي كتبت في علمانا ومشاهدتنا واستفحلت والقنوات كذلك الأخرى المعروفة عندنا لم تتطرق إلى هذه المواضيع وظن أن الموضوع أكبر من موضوع بسيط أنها لا ندافع عن عرض الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها حتى رافض أو الشعب في اندافعوا فدافعوا بمبدأ الثقية والله أعلم أول لم يترضوا عن عاشرة الله عنها وثانيا كذا لم قالوا بسبب عرض الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا في نفسهم وأنفسهم ما زالوا في طريقتهم اللي المعتادة والدليل على ذلك ما يحصل حولنا وآخرها ما حصل في البحرين إذا حتى يومك هذا لا نعرف أن هؤلاء يريدون النيل من عقيدتنا ويلدون النيل من سياستنا ومولاة أمرنا ومن بلادنا فإذا عندنا مشكلة يجب أن تتضح لنا لا نقول أن نفعل كما يفعل الإيران الإيرانيين في السهل السنة ولكن يجب أن نعرف أن هؤلاء أين ولائهم إلى, إلى, إلى ملاليهم وآياتهم في إيران وغيرهم ونطلب من الحكام العرب والمسلمين وكذلك من المجمعات الفقهية وهي أكبر علماء للتصدي لذلك ثانيا بعدما الله سبحانه وتعالى سخر خالد الحرم الشريفين أن بالمرسوم الملكي أن أعطى هي أكبر علماء الصراحية الوحيدة فأنا أظن الآن ليس هناك عذر عدم التصدي لأس المواضيع الكبيرة كهذه إذن معناها هي لا نقدر نستطيع إنه هذا موضوع سياسي أو موضوع ولمو إلى أمر عباق زمام الأمور الأمور عندكم الآن وإذا أنتم لم تقوموا بما هو واجب عليكم فاذا المشكلة عندكم ليست عند أولاد الأمر وليس أمر سياسي ولكن أمر شرعي الموضوع الأخير الله يسلمكم اللي هو الثالث وبالشركم فيه إنه كان هناك مؤتمر في الأحساء عن القلب جراحين من جميع انحاء العالم وقد توصلوا إلى التالي طبعا القرآن توصل الله من الفرمين السنة وقال الله سبحانه وتعالى وذكر الفؤاد و... أكثر مئة مرة مئة سعشرين مرة وأكثر والآن ببحوثهم العلمية أكدوا أن هناك عقلا في القلب وهو الأساس وملك الأعضاء وهو يعطي إشارات إلى العقل أكثر من العقل يعطي للقلب وقد أجمعوا أن لا يجوز نزع فالأجهزة من ناحية علمية وطبية عن المرضى وهذا ذكر وعتم عليه في الإعلام ولكن ظهر ظهرناه بالطح بالمواقع وكذلك أثبتوا موضوع آخر ومهم أن هذا العقل هو الأساس في الجسم ولكن لم يعرفوا بالضبط التفاصيل لأن علمهم طبعا قاصر من علم الله سبحانه وتعالى فنرجع مرة أخرى إلى المجمع الفقهي أن يرجع إلى هيئة ضر العلماء أن نزعل أجهزة عن من يقال لهم ويسمونهم ويدعون أنهم متواصلين مدمغيا يجب أن يتوقف لأن هذا قتل الروح وأنا لا أتكلم عن وردي الله سلمكم لأنه تغير إلى نباتي ثم تغير إلى قليل وعي ثم تغير إلى لا نعرف وهذا حمد وفضل من الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خير ومرض النقر اعتذارا إلى الإسلام والمسلمين جميعا في الأخفاء وفي عدم الـ الـ الـ القيام بالواجب ااا لتبرئة ذمة من الله ورسوله والمسلمين ااا منحو ااا سيدتنا عائشة رضي الله عنها والسلام عليكم شكراً الله عليك شكراً لك يا ميخايد صالح السلام عليكم ميخايد ثلاثة شهور غاب عنا وعطينا الفرصة اليوم أخوي صالح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشهد أحياني. الله ومساكم شيخان على حبيبنا صعب أشهد الله كل خير عنا وعن المشاهدين أحلي. شيخي ثلاثة أسئلة بشكل سريع سم. السؤال أول طال عمرك عند الله سبحانه وتعالى يقول في كتابة العزيز إنما المشركون نجس فلا يغربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا شيخ هناك من يسب الصحابة والطوف والغبور مع ذلك نشوفهم ويريكم منهم يعني يجون للعبادة للتخريب يجون ويجون يمارسون يعني قدام يضللون حتى على اللي داخل في الإسلام جديد والله يضيع فيهم. طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. الثاني طال عمرك قبل صلاة بعد صلاة الجمعة مباشرة لقيت رسالة حقيقة غريبة رسالة أنت مسحور وهذا رقم تلفون اتصل علينا وأشرى يقولون تلات الحاجات متعه. الشيء السهل طال عمرك سؤال ولما العيال هذا تقول اسمع الولادة. حلفت إنها ما تحمل ثاني مرة والله راد إنها حملت ونجبت وهذا وهذه أسئلتي طالبك السرّات أتراك الله خير على. كل النساء عند الولادة يقول إنها حمل مرة أخرى. طيب شكرا لك شكرا وجميل أخو. الأسئلة يا شيخ هذا كم بقي بالوقت يا إخوان؟ الأسئلة كثيرة لكن كم بقي؟ لأه. بقي معنا أيضا من ليبيا. نختم محمد من ليبيا. عطونا بس الوقت كم؟ بس يا ماضل... ما بندين. آه ليس لنا إن نقتصر على. نختم م... أنا... م... محمد من ليبيا السلام عليكم. السلام عليكم السلام حياك الله بفضل الله مع حكم امرأة مات زوجها وأحتد في بيت زوجها في بيت أهل زوجها طيب عاجش إن شاء الله بارك الله فيك و... سؤال آخر يا أخصائي تسامح نعم قالوا أي لسمعتي و... مع حكم امرأة مات زوجها وأحتد في بيت أهل زوجها مع العلم أنها لها بيت خاص بها أي طيب. طيب بارك الله فيك في بيتها مع أخي زوجها وأختي طيب شكرا لك يا أختي معنا من الجزائر محمد السلام عليكم محمد من الجزائر السلام عليكم السلام تفضل حبيبنا هنا سؤال الله يجزيك خير تفضل حبيبنا مؤخرا أحد أصدقائنا أصيب بالإيد عفانا الله وإياكم شفاء الله شفح الله فعل من باب النصف يعني أن نخبر أصدقائنا طيب. يعني لتفادي ماذي من باب النصف أو نكتم يعني لهذه الرسول صلى الله عليه مؤمنا سفطر الله. اللهم استعان. شك... وشكرا. السلام عليكم حمزة شكر لجميع الإخوة لأخوة كم بقي معنا من الوقت ما أثره ال الأمير خالد في مسألة أربعة عشر دية عندنا في فرض ما أثره الأمير خالد بن طلال في مسألة ما جرى مؤخرا من سبي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضا كان معنا هنا أيضا للتوضيح يعني كان هنا معنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله محمد المطلق وسألناه نفس السؤال في قضية هيئة كبار العلماء فكان الشيخ يرى يعني أن الهيئة لا تساخ ولا مثل هذه الأمور فتعطي أكبر من حجمها وتفعل هذا كان وجه نظر لهم ونحترمها ونختلف أيضاً معها إذا كانت من يختلف معها لكن يرون ذلك ما جرى مؤخرا الشيخ حبيب لجنتهم تشارك معنا منذ أشهر ما جرى مؤخرا أصاب الناس الغيورين لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضهم المممني رضي الله عنه ورضاه بالألم الكبير أن توصف بهذه الأوصاف المؤلمة. نعم <تكلم> <تكلم> أنا أولا أحب أن يعني أعتذر من أخواني لأنه كلما اتصل سمو الأمير خالد طلال يعني نحرص على ال التعليق على أسئلته <تكلم> ومداخلاته ويظن بعضهم كما يأتيني في الصلاة والرسائل لماذا لأنه الأمير خالد <تكلم> نعم مع الأسف الشديد يقولونهم كذلك هكذا يفهمونها <تكلم> أنا أقول لا مستق الله أخواني يعني نحن يعني ما أحب الشديد سمو الأمير خالد حقيقةً هو يطرح قضايا غاية في الأهمية قضايا الساعة فنحن نتحدث عنها ربما نقدم عنها بعض الأسفل وأرجو إن شاء الله أن الوقت يكشف الإجابة عنها جميعا لكن لو لم يتسع للجميع فأرجو أن نقدم أن طبيعة الأسئلة التي تطرح المداخلات التي يأتي بها سمرة من الخارج أو ربما أحيانا غيره من المتصلين يكون فعلا داخل معنا متأخرا فقدمنا سؤال لأهميته دي. فهو المقصود أن نقدمناه لأهمية السؤال والموضوع الذي طرح وليس لذات الشخص مع حبنا وتقدينا له لكن الأخوة كلهم عندنا سواء الأمر خالد وغيره يعني في كلهم لهم حق هذه قضية مهمة الأمر الثاني أنا أحمد الله عز وجل على سلامة ولده بعد هذا العارض الذي كاد أن يودي بحياته وأسأل الله عز وجل وأرجو من الأخوة المشاهدين أن يؤمنوا على دعواتي أن يشفي الوليد ابن خالد بن طلال وسائر مرضى المسلمين وأن يكشف ضرهم ويرحم ضعفهم وأن يلطف بهم وأن يبدل سقمهم صحة وعافية وأن يمتعهم بطول العمر مع حسن العمل إنه على ذلك قدير الأمر الثاني الموضوع الذي طرحه وهو متعلق أيضا بموضوع ولد نبدأ به وإن كان جاء به متأخرا عن نتائج المؤتمر الطبي الذي في الإحساء وقد قرأت تصريح سعادة المدير المركز الأمير سلطان لأمراض القلب السادة الدكتور عبد عبدالله عبدالقادر وحقيقة دهشت من النتائج التي توصل إليها المؤتمر وقد شارك فيه قرابة أربعين عالما من شتى أنحاء العالم المسلمين وغير المسلمين دهشت من نتيجتين نتيجة الأولى ما أشر إليه سمو الأمير خالد أنهم اكتشفوا وقرروا من خلال هذه الأبحاث وهذا من توصية في المؤتمر أن هناك عقلا متعلقا بالقلب سبحان الله وهناك موصلات عصبية ما بين القلب والدماغ وأن القلب يرسل هذه الأوامر إلى الدماغ أكثر مما يستقبل منهم وهذه يعني حقيقة علمية لم تظهر إلا الآن نعم. وسبحان الله يعني كان الناس يتساءلون وكم سئل عن هذا وكم سألتم مشايخنا يعني من قبل عن قول الله عز وجل فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور إذا كان الحال كما كان يقول الأطباء إلى عهد قريب لا سمعنا هذه الحقيقة يقولون أنه قال عبارة عن مضخة آلية فقط يضخ الدم استقبال وضخ من جديد إذن كيف يقول ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يعني حدد مكانها يعني لا يمكن أن يقول أحد والله القلب المقصود به الذي في الدماء قال القلوب التي في الصدور ثم سبحان الله تكتشف هذه الحقيقة العلمية العجيبة المذهلة وأنا أتمنى فعلا أن تجلى بشكل أوضح وأن يجمع كل ما كتب حولها حتى وقد يكون فيها أيضا أسرار إلى الآن لم تكتشف وهذا سبحان الله من عجائب القرآن وصدق الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الأمر الثاني قالوا إن ما كان سائدا وسبب ما قرر كثير من الطباء عما يسمى بالموت الدماغي أو يسمونها الموت الحكمي وصدر نتيجة لذلك فتاوى من بعض المجامع الثقهية وبعض العلماء أن الإنسان إذا كان مات موتا دماغيا كاملا بحيث لا يمكن عودة الدماغ فإنه حسب زعم الأطباء طبعا فترفع عنه أجهزة الإنعاش ويترك لاقي مصيره حتى يموت هم طالبوا بإلغاء هذه الفتوى المبنية على حقيقة علمية قررت لهم وليست صحيحة وقالوا كيف نقول إنه مات؟ وما يزال كل أجهزة الجسم تعمل مع العقل لا يزال مغمن عليه لكن أجهزة التنفس والدم الذي يجري في العروق وكذلك أجهزة المسالك البولية وغير ذلك والطعام الذي يعطى له عن طريق الوريد وغير كله يعمل عمله الطبيعي كغيره من الأصحة ولو كان ميتا فعلا لا أنتنى و... يعني لم يمكن احتماله أكثر من يومين أو ثلاثة أيام كغيره من الموت سبحان الله فهذه يعني أيضا قضية جديرة بالدراسة وأن تعيد المجامع الثقية تقويمها والنظر في الفتاة التي صارت عنها بناء على ما كان مشتهرا معروفا لدى المسلمين وغيرهم أن هذا موت حقيقي يعني نسمونه موت حكمي يأخذ حكم الموت الحقيقي وأنه لا أمل في عودته فتسحب عنه الأجهزة ويفرق يلاقي مصيره ولانا مثال حقيقة بحال ابن سمو الأمير خالد بن طلال الآن له كما أعلم ثلاثة أو أربع سنوات وكانوا يقولون أنه موت الدماغي ولا أمل فيه بل يعني كانوا ينصحون والده بنذع الأجهزة عنه والآن عاش ثلاثة سنين أو أربع سنين وأذكر بعض الحالات استمرت عشر سنين وبعد عشر, أو عشر سنين أو واحدة عشر ونسلت في الصحف عمحار الله عاد في له حياته وقام يمشي سويا على الأرض كغيره من الأصحاء الله. وهناك صور كثيرة من هذا القبيل إذن هذه قضية أيضا مهمة وجديرة بالنظر من قبل الأطباء والمتخصصين ومن قبل العلماء والمجامع موضوع الموضوع الآخر الذي ذكر في موضوع الطعن في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم وسب أم المؤمنين عائش رضي الله عنها والتقرب بسبها ولعنها وطعنها إلى الله العذب الله كما يفعله إمة الضلالة من هؤلاء الرافضة أنا أسمح لي قبل أن أعلق عليه أن أقول إنه والله مما يفتت الأكبات ويعتصر القلوب ألماً أن تجد من أهل السنة بل من بعض من يشار لهم بالبنان من طلاب العلم ومن الدعاء وقد ناقشت بعضهم من يقول لك إذا تحدثت عن هذه عن هذا الكفر الصراح والانتهاكات الخطيرة والعداوات التي يعني لا يزالون يسعرونها في قلوب أتباعهم ضد الإسلام والمسلمين وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة يقول لك بكل بلاهة وبلاده يسمحوا لي على هذه الكلمات قد تكون صعبة لكن هذا الذي يؤلمك يقول لك يا أخي هذه قضية سياسية فلا نستجر إليها هي القضية خلاف الآن بين الشيعة وبين الحكام بعض الدول الإسلامية وهم ربما يريدون توظيف العلماء والدعاة لخدمة أهداف السياسية ما أجهلهم والله ومع الأسفل الشديد أن بعضهم يعني تجد أحيانا يدخل محللا في الشؤون السياسية وأحيانا من الدعاة الكبار وأحيانا وهذا هو الشيء المحزن أكثر تجده توجها تقوم به أو تأخذ به بعض الجماعات الإسلامية المعروفة وعلى هذا تربي أتباعها حتى لا يقوموا ب. دورهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله والدفاع صحيح. عن عرضه يقول لهم هذا الكلام بكل أسف وبعضهم يقول لك يا أخي هذا كلام شوالد وجهلا ولا ننظر إليهم ماذا تقول عن كتبهم المليئة بسب أبي بكر وعمر وعائشة وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء ولم استثنوا منهم إلا ثلاثة أو سبعة والبقية كفروهم ويتقربون إلى الله بلعنهم بل كما قال بعض السلف لو سألت اليهود من أفضلوا من أفضل أهل دينكم؟ لقالوا أصحاب موسى ولو سألت النصارى من أفضل أهل دينكم؟ من أفضل النصارى؟ لقالوا حواريو عيسى عليه الصلاة والسلام قال ولو سألت هؤلاء الرافضة من أشر أهل دينكم؟ لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يا سبحان الله بل هم يرون أن هؤلاء الصحابة وخاصة أبا بكر وعمر لما لهما من جهاد في سبيل الله ولما لهما من محبة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنهم شر الخليقة طرة بل هم شر من إبليس لعنه الله ويرون أن أبا بكر وعمر في النار تحت إبليس إلى هذه الدرجة يا أخي أهأف هؤلاء مسلمون؟ لو كان يقول يعني الـ الـ يعني إنسان لا عقل له أو إنسان ظاهر لنشرير من أمثال هذا الخبيث تكلم بهذا الكلام الفاحش المنكر فقل نعم في كل أمة وطائفة سفهاء وجهلة فلا يستغرب ولا تحمل الطائفة والأمة كلها وزر هذا الرجل لكن هذا الذي درس معاهدهم وجامعاتهم وهو الذي يتفوه به كبار علمائهم وهو الذي تمتلئ به بطون الكتب عندهم ولذلك سؤال نعم سؤال أتخذ الآن أعتقد المشاهدين الشيخ عبدالعزيز الفوزان آني ينكر عليهم كلهم طيب الآن خلنا لا ننكر عليهم كلهم يعرف أن أن أكثرهم عوام مساكين وكما قال ابن تيمية وغيره قال عوام الشيعة عوام أهل السنة كنا قبل قليل تحدث عن عباد القبور من أهل السنة نعم. أليس كذلك؟ وكما نعم. ذكر الله في سؤال, في سؤال العباد لي. في مساكين جهلة ونحن هذا يدلك على عظم تقصيرنا في دعوة هؤلاء بل وتحريرهم نعم. من استعباد أئمة الظلالة لهم والله يا أخي إنهم باسم الدين الضال للمضل يستعبدونهم في كرامتهم في أخلاقهم في أموالهم باسم الدين فما يسطق عليهم قول الله عز وجل ان ان كثير ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يبقى السؤال ايش هذا حتى المشاهد ان يستفيد منه كلام جميل ولست اقيمك لكن انا اقول الان خرج التصاريح أنت الان تقول كتبهم معاهده خرج التصاريح الان لقادتهم بل اخر تصريح كان لاعلى قيادي ديني عندهم يتنكرون, يتنكرون ويقولون أنه لا نرضى بذلك في المقابل فريحة كثير من الناس بهذا الاعتدال كما يقولون ويقولون هذا يبين لك أنهم لا يقرون بمثل هذا الأمر بينما أنت تقول أن هذا يدرس في معاهدهم وكتبهم وجامعات كيف يمكن المشاهد يومون يوازن هل هذا هل هذا نقول أنه مجرد تلاعب بالناس من خلال فصريح هنا وهناك أما وهل تشك لا يوجد طائفة على مدار التاريخ تتعبد بالكذب وتجعله دينا إلا هؤلاء يا أخي التقي عندهم تسعة عشار الدين هم يرونه دينا، ووو. هذا الرجل الخبيث يتكلم عن عائشة، ماذا قال؟ هو يعني في تصريحات سابقة يقول ما ضع عهد الطقيه يجب أن نعلن عن ديننا، ولكن أقول يحمد له صراحة ووضوحه مع أنه فاحش. أنا أقول لهؤلاء الذين يستنكر أن كنتم تستنكرون عليه هذا الصوت النجاز النشاز وهذا التصريح الممجوج، ولكنكم تتفقون معه على كثير عائشة رضي الله عنها والطعن فيها وفي أبيها وفي سائر الصحابة فما فعلتم شيئا نعم صحيح إن ننكر الأصوات وصوت الحمير كل إنسان عاقل يعني يمكن الأصوات النشاز وإن كانت حانا في الحق نعم دام فعلا يعني غير لائقه بأساليب لا تقبل لكن السؤال إن كنتم صادقين فعلا تستنكرون ما قالها وهم لم يستنكروه هم قالوا فقط أنه لا يجوز الطعن في حرض رسول الله وصوله ولم يذكروا عائشة رضي الله عنها ولم يترضوا عنها ولم يبرئوها يعني كلام فقط كأنه دار للرمال في العيون لما رأوا غضبة أهل السنة وأنا لا أستبعد الذي فعله هذا الخبيث هو جس نبض يرى ماذا عند أهل السنة قلوبهم حية هل عندهم غير على دين الله عز وجل وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا وأنا أيضا في المقابل أقول لإخواني جميعا يجب أن نتعقل والنحذر من أن يستخفن هؤلاء القوم لا. يعني والله لن يضر الإسلام ولن يضر عائشة رضي الله عنها طعنوا هؤلاء الطاعنين مهما طعنهم من 1400 سنة هم يطعنون ويصبون ويفعلون لكن هؤلاء ضرهم وكما قال ربنا عز وجل وهذه من المعجزات في كتاب الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ما قال لا تحسبوه شرا لعائشة ولو خير لقال لكم أنتم أيها المسلمون يا أهل الإسلام ونقول هذا يدلنا على عظم حق هؤلاء وظلمهم واجرامهم ثم لم يخال أيضا أشار إلى الصمت والسكوت عند بعض كتابنا مع الأسف ومع الأسف فعلا هناك تواطئ من قبل المنافقين مع هؤلاء وهناك أيضا جهات صهيونية أصلا تأمرهم أمرا بأن يتعاون ويتعاضد لحرب الإسلام الصحيح القائم على الكتاب السنة حرب دستور هذه البلاد نحن نعرف أن قادتنا حفظهم الله وبلادنا مستهدفة بالدرجة الأولى من هؤلاء وتجد عملاءهم من داخل بلدنا أسأل الله أن يبصرهم ويسينا شروراً أنا أتمنى أن الوقت طال حتى أعطيك فرصة هذا الموضوع مهم جدا هو دفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه لا ينبغي حق السكوتي مثل هذا ونعتبر عن الإخوان أيضا ولكن هذا الموضوع كان مهما أعدكم إن شاء الله في حلقات قادمة مع ضيفي نفسه الدكتور الشيخ الدكتور عبد عبدالجين فوزان أن نطرح هذا الموضوع شكرا لكم شيخ عبدالجين المشاركة شكرا, الله شكرا لكم مشاهدي الكرام إنما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي ألتقي بكم بنشاء الله تعالى الأحد الضيف الشيخ الدكتور سعادة بن تركيا الخسلان الجمعة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته